من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن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 قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَذَرَ زَٰلِذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَٰجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ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 الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمُ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَا أَوْ كَانُوا غُسْلًا كَانُوا عِندَنَا ما مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا يَجْعَلُ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ جُملة مغفرة من الله ورحمة ورحمة خير مما تجمعون ولئن متتم او قتلتم لا الى الله تحشرون فبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنَسَفُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِيَّا نَصْرُكُمُ اللَّهُ فَ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيئِنَا يُغَلْ ومن يغلو اليات بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسدت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن بار بسخط من الله وما واه جهنم وبيس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المومنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ مَّا أَصَابَكَ مُصِيبَةٌ قَدْ صَبَتْ قُلْتُمُ اَنَّ هٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ اَنفُسِكُمْ اِنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَمَا اَصَ أَنْ تُمْ يَوْمَ تَلْقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ نقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يدون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لوطاعونا ما قتلوا قل فذرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلَ احْيَاءٌ عِنْتَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا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 مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْح لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء تبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلا يُحْزِنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا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 ولهم عذاب نليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَاهُمْ وَلَا مَن يَتَّقِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطَالِعَكُمْ مَّا لَغَائِبَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مَن يُرِيدُ لَهُۥ مَن يَشَآءُ فَآمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَإِن تُؤْمِنُوا۟ تَنقُ فَلَكُم أَجْرٌ عَظِيم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ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 ْ قَدًا سَمعَ اللهَّهُ قَوْولَّذينَ قالُ إَِّ اللهَّ فَقِي وَنَحنُوا أَغ سَنَْكتُبُ مَا قالُوا وَقَطْ لَ لَم بِآاء بِغَرِ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ تَيَجِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله قل قد جاءكم رسول بلبي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب عرسل من قبلك جاء نَتْ وَالصَّبْرُ وَالْكِتَابُ الْمُلْهِيْر كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ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 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبَلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِلُونَ وإذا خذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيلنه للناس ولا تكتمونه فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبيس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا يُحْمَدُ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ نَجِ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 لأولل <تتلقة> الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون <فرق> في خلق السماوات ولا رب ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد اخزيته وَمَا للظالمين من انصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لليمان أنا منو بربكم فآمنا رب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع لبرار ربنا وآتنا ما وعدنا على رسلك يَا مَن إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَاد فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عامل لَئِن نَّسَا بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ وَقَاتَلُوا وَقَاتَلُوا فِيرَنَّ عَنْهُمْ سَيَآتِهِمْ لَأُكَثِرَنَّ عَنْهُمْ سَيَآتِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا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 مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تحت جَهَلَنَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنَهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ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 لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ مِّن رَّبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا نُصبِ وَصَابِوا إسبِروا وَصَابِر وَرَابِطُ وَتنَنْقُ الله وَنتَنكُ اللهَّ للَ قُحُ